وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلاب فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام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 فإذا شقت السماء فكانت وردة كدهان فبأي أَلَادِ رَبِّكُمَا تكذبان